شفتك بعين الحقيقة لا خيال ولا شور واقفي بابك محرم شايل دموع ويزور شايل دموع ويزور والفورات المار شعي لي دموعك والفرات المارواك شعي لي دموعك وأقف في بابك يزور وأقف في بابك يزور. تم رحيب عالم خلودك يا ضمير النبيا شفتك باشر محرم ترسم حروف الإباء ترسم حروف الإباء والفرات الذبل جوفا والفرات الذبال جرفة شربني مين عندك وفا وصرت يا نوح الماجس صرت يا نوح الماجس انت لو حتكرب لا تلوحة كربلاء يا سحر الخالق يا براءة الوجود رسمت ألوان الطبيعة كربلاء بنحر السمور كربلاء بنحر السمور ole من näk, mistäpä yhjelläni jää, ole valkoina, näk, Nظretti عيونك رمتني Nظretti عيونك رمتني Ya شعاع الفرق دين Raحتin ihboobooshaak Fikri قلت ناجم سهل أشوفك قلت ناجم سهل أشوفك جربيت ماكو قريب شفت شمس الظحى بنورك شفت شمس الظحى بنورك تشرقي بوجه السنين تشرقي بوجه السيني ملهم بي كاتقادي وانت قرآن الدمو ألبس من طوفك واعتنيك بكل خشو واعتنيك بكل خشو Kalbi maa ya shaksi waak Misti hayu khajlaanijak Kalbi maa ya shaksi waak Misti hayu khajlaanijak Waagufi babak من جرحت يا تلكراما من من طفح ذاك الوريد ومن سجية القاب ومن سجية القاب بالدم خضر خبرت طف من جديد وضحيت كل المعاني وقربت كل شيء بغيت تموت خاطر تشترينا وينتهي بدمك يزيد وينتهي بدمك يذيب يا سلام الله على نحرك عفيا صبرك من ذبيح أجروحك تنزف فدها فاقت جروح المسيح فاقت جروح المسيح Bahiru taivuttaa rockia, mistä hajukha hajlani jock. Bahiru taivuttaa rockia, حسين حبك يملك حياتي هو بقلبي الغرام عمى أهجى عالم ونو جنيت أبعث لك سلامي جنيت أبعث لك سلامي من بعيد ويا الحمام يحو على الجبل الشريف ويرجع السلام ويرجع إلى السلام بينك وبيني مسافة سافى والبعد كلش قريب. لو انسئلوني اقلهم عاشق حسين الحبيب عاشق حسين الحبيب وعقلي مجنون بواك مستحي وخجلا نجاك عقلي مجنون بواك مستحي وخجلان جاك شايل دموع ويزور شايل دموع ويزور أداء الردود الحسيني علي الدراجي الكلمات للشاعر علي الخفاجي الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحميداوي تم التسجيل في استوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء